si sa na wamba awa وكفا بي God, God. God. و <تصفيق> وَأُرْسِلْنَاكَ لِيَعْبُدُوا made. love الله <تصفيق> يا <تصفيق> <تصفيق> my Beg in love. भाई जी No, no, no. I don't want